وَمَن يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُشْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ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 السموات والأرض لا يقولون الله قولي الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُ ولو أَنَّ ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ وَالسَّمَاءِ الشمس والقمر وَالْأَرْضِ يجري إلى أجل لَقَوْلٌ وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وَأَنَّ مَا يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير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 دار شكون واذا رشياهم ما هجن كظلال دعوا الله مخلصين له الدين فلما وما جاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختاد كفور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 انَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ان الله عنده علم الساعة وينزل الوحي ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تك سيب غدا وما تدري نفسك بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحیم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالم.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 باستدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش مَا لَكُمْ مِن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّيَرِ سماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي سَنَكُلَشَيْئٍ خَالِقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ وَهُوَ الَّذِي نَفَخَ فِي رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون